وَنَوَّرَ حِنَّهُمْ وَكَشَفْنَا مَا فِيهِمْ مِن ضُرٍّ لَّلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى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 قالوا أ إذا متنا وفنات رابوا وعظاما أ إننا لم بعثون لقد أُعِدْنَا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأوليد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 قل أ فَلَا تَتْقُودُ قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجَرُّ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قل فَأَنَا تُسْحَرُونَ